وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ظَرَارٍ أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُ إِذَا لَهُمْ مَكْرُ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُونَ مَا تَمْكُونَ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجم الموج وجاء أوجوا من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجتنا من هذه لئن أنجتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين فلما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 إنما مثل الحياة الدنيا كمااء انزلناه من السماء كمااء انزلناه من السماء فاختلق به نبات الارض مما ياكل الناس مما ياكل الناس والأنعام حتى اذا غدت الأرض زخرفها وزيّنت وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها تها أم ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدة فجعلناها حصيدة كألم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.